وهي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله نوع الثالث من أنواع الشرك المنتشرة في العالم وهو شرك الحاكمية شرك التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل يقول في فتح المجيب وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال قال فقلت إنهم لم يعبدوهم عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله استنكر ذلك وقال إنهم لم يعبدوهم لأنه فهم أن العبادة هي مجرد الزبح والنزر والسجود فقال بلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا أي إنهم كانوا يعبدونهم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي كانوا يفعلونه مع الرهبان والأحبار وكان مقتضى ذلك أنهم اتخذوهم آلهة وأرباب من دون الله فقال إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع غير الله تبارك وتعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في تحليلي ما حرم الله أو تحريمي ما أحل الله مع اعتقاد أنهم لهم حق ذلك حق التبديل والتغيير في الشرع أن هذه عبادة كذلك هذا الحديث يدل على أن التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالتحاكم إلى شرعه توحيد والتحاكم إلى غير شرعه شرك وأن من علم الحق وتركه اتباعا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ولكن بشرط وبقيد يعتقد أن له حق ذلك يعتقد أن له حق التحليل والتحريم حق التبديل والتغيير في الشرع وهذا اعتقاد في الحقيقة اعتقاد النصارى في أحبارهم أنهم اعتقدوا أنهم موكلون ونواب عن الله والعياذ بالله لهم حق التشريع ولهم حق التغيير والتبديل لذلك لم يكن الخمر حلالا لهم في شريعتهم، ولما اجتمع أحبار النصارى ورهبانهم وأخذوا قرارا بتحليل لحم الفنزير وتحليل الخمر استحلوها واعتقدوا حلها، اعتقدوا حلها، فكان هذا من يعني طرق اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. قال سديس نصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فظهر بهذه بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله بشرط اعتقاد أن له حق ذلك في فارق في فرق بين أن يجأ أحد من يسمون بالعلماء فيقول لك التعامل مع البنوك حلال وإنت عارف أن التعامل مع البنوك ربا بس أنت نفسك تتعامل مع البنك تخلص مصلحة فتقول والله أنا استفتي العالم الفلاني وقال لي ماشي وتعمل العمل مع أن أنت جواك معتقد أن يدرب ده معصية لكن لما واحد يعتقد أن العالم ده ليه حق يحلل ويحرم أيوة أنا عارف ان ربنا قال بس العالم الفلاني قال وده ليه حق التشريع والتحليل والتحريم هذا الاعتقاد هو الكفر والعزو بالله قال فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي ذلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهذا هو الشرك فكل معبود فكل ما معبود رب معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا ولكن بشرط ان يكون اتبع في التحليل والتحريم ما اعتقاد أن له حق ذلك كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتمهم إنكم لمشركون وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يقول شيخ الإسلام نتائمية في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي جعلوهم كالرب تبارك تعالى في اتباعي في اتباعهم في التحليل والتحريم حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين شيخ الإسلام هيفصل في اللي بيتبع غيره في خلاف الشرع. الصنف الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله يبقى يكون المتبع عارف أن الذي يتبعه قد بدل الشرع وغيره فيتبعوهم على التبديل فيعتقد فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحلى الله يبقى أول حاجة يبقى عارف الدين الأصلي ثاني شيء يعلم أن هذا العالم قد بدل وغير ثالث أمر بعد معرفته قول العالم يغير اعتقاده الأساسي يبقى عارف أن الأمر ده حلال لما العالم يقوله حرام يبقى يعتقد حرمته مع أنه عارف أنه خلاف الشرع فده لا يكون إلا ممن يعتقد أن هذا الغير هذا العالم أو الحبر أو الراهب له حق التبديل والتغيير اتباع لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول الرسل فهذا كفر أول نوع يبقى الإنسان عارف الحلال والحرام ويعلم أن المفتي قد غير الشرع وبدله فيتبعه ومش بس يتبعه لا يغير اعتقاده فيغير اعتقاده في الحلال والحرام فهذا كفر قل بالله، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء ده الصنف الأول الصنف الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت يعني لا هو اعتقاده ما تغيرش عارف الحلال وعارف الحرام ومعتقده كويس لكنهم أطاعوهم في معصية الله أطاعوا الهوى لشهوة زي ما قلنا كده في مثال البنك يبقى عارف أن التعامل مع البنك ريبة والعالم الفلان يقول له لا حلال وهو عارف أنه حرام بس يقول لك والله أنا سألته هو قال لي حلال فيتعامل مع البنك وهو من جواه عارف أن المسألة ربا لا يجوز المعاملة بهذه المعاملات لكنهم أطعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب يبقى الفعل ده مش إيه ليس كفرا كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف يبقى دول صنفين اللي يعتقد إن الغير الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن ربه تبارك وتعالى حق التشريع وحق التبديل وحق التحليل والتحريم ويعلم الشرع ويعلم أنهم بدلوا فيتبعهم على التبديل ويعتقد ما بدلوه فهذا كفر العزب الله أما علمه بالحلال والحرام ثابت لم يتغير ولم يغير اعتقاده ولم يعتقد في هذا المفتي أنه لا حق التبديل والتغيير ولكنه أطاعه لشهوة ولمعصية ولتسيير مصالحه أن هذا ذنب كبير ولكنه ليس ليس بكفر هيبدأ بعد كده شيخ الإسلام يتكلم عن المفتي هو يتكلم عن المستفتي واعتقاده في المفتي لو اعتقد أنه لا حق التبديل والتشريع كفر لم يعتقد أنه لا حق التبديل والتشريع من جديد أليس بكفر ولكنه ذنب كبير لأنه اتبعه لهوى طب المفتي بقى اللي هو اتكلم غلط حل الحرام أو حرم الحلال قال ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه تاني بيقول ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل رجل مجتهد غرضه الوصول للحق ولكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع اجتهد جمع الأدلة واستقرأ الكلام أهل العلم عليها واجتهد في الوصول للحق للشرع وهو أهل للاجتهاد عالم من العلماء فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصب له أجران فيبقى اللي أفتى بخلاف الشرع لو كان مكتهد وبذل وسعه وخفي عليه الأمر وتلبس عليه الأمر وأفتى خطأا بغير الشرع هذا ليس عليه شيء قال ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع ذلك هواه إن أتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق أو عيف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه يبقى الرجل اللي هيكتهد ويخطئ ليس عليه ذنب ولكن من علم أنه أخطأ فاتبع الذنب عليه هو على المستفتي قال وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال اختلف في اللي يقدر يستدل هل يجوز يقلد غير ولا لا؟ والراجح أن الناس ثلاث أقسام مجتهد وطالب علم وعامي المجتهد يجب عليه الاجتهاد ما ينفعش لا يجوز له أن يقلد غيره يجتهد ينظر في الأدلة وصل للحق لأن ربنا أعطاله المخدرة على ذلك ودوله العلماء المجتهدين طالب علم المميز ده ينظر في كلام المجتهدين في كلام أهل العلم وما استدلوا به وأيهم أقرب للشرع ويرجح الأخوال بين بين من بين أقوال أهل العلم يقول القول ده هو الراجح والأقرب للصواب لأن الدليل بتاعه كذا وكذا العمي عليه أن يكتهد في البحث عن أوثق أهل العلم في نفسه شوف من أفضل العلماء في خاصة نفسه دينا وورعا أعلمهم بالشرع وأكثرهم تقى فيستفتي وما أفتاه به يأخذ يفعله حتى لو أفتاه بغير دليل لا يشترط أن المجتهد في كل مسألة وفاته يذكر الدليل ولا يشترط أيضا في العمي أنه يستفتي نفس العالم في كل مرة وفي كل مسألة لا بل لو هو عنده أن فيه خمس علماء أو أربع علماء دول العلماء الأجلاء عندهم ديانة وعلم ويستفتي هذا مرة وهذا مرة لا حرج لا شيء فيه وقال وإن كان عاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء النجاشي وغيره وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابك قول تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عارفوا من الحق الآية وقول تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة بيقول بقى إن الشخص اللي هيكتهد في الوصول لأفضل أهل العلم في نفسه فيستفتيهم اكتهد ويعني وقع اختياره على شخص ان ده أفضلهم علما وأكثرهم ديانة هو ده اللي يعتقده فاستفتى فأفتى غلط أفتى غلط لكونه اكتهت أو لإنه ما طلع مش من أهل العلم ولكنه يعني متزيب زيهم هذا لا شيء عليه بقول كما في القبلة كالمجتهد في القبلة واحد في مكان مش عارف اتجاه الابلة فيسأل اهل المكان عن القبلة فقفته غلط صلات الصحيح تمام قال واما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم ان معه الحق فهذا من اهل الجهلية وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وان كان متبوعه خاطئا كان لك ولكن اللي قلد غيره هوا وشهوة لانه من علته لانه من بلده لأنه بيحبه مش لأنه عالم كده كده مخطئ لو اللي بيستفتي ده فعلا كان مصيب للحق عمله ده مش, مش العمل الصالح الصح يدور ويبحث عن أوسق أهل العلم في نفسه واللي بيفتيه لو هو مخطئ يبقى الرجل ده آسم بفعله ده لأنه اتبع هواه في التقليد والاستفتاء يقول كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا الله وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك ثم ذكر حديث ولكنه ضعيف أن إن يسير الرياء شرك الحديث ضعيف ويغنى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أخاف وأخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء كلام شيخ الإسلام ده كلام مهم وفصل فيه أحوال المستفتين والمفتين إذا كان الأمر فيه مخالفة للشر بيذكر تحت الآية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تله هذه الآية على عدي بن حاتم الحديث الذي ذكرناه أنفا فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم فقال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته قال فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربابا مش طاعتهم في المعصية طاعتهم في تبديل الشرع طاعتهم في التحليل والتحريم بخلاف ما عليه الشرع مع اعتقاد أن لهم حق ذلك هذا القيد مهم كما هو الواقع في هذه الأمة وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة اللا إله إلا الله فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد يبقى الخلاصة في ذكر الآية أن اتباع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله مع اعتقاد أن هذا المحل للحرام أو المحرم للحلال لا حق ذلك هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله أما إن كان اعتقاده بالحلال والحرام ثابت ولكنه اتبعه هوى وشهوة ولمصلحة يرجوها فهذه معصية وإن كانت من أقبح الذنوب ولكنها ليست بكفر والمفتي بخلاف الشرع إن اجتهد فليس عليه شيء وإن قصر في اجتهاده فيعني في يأسم على القدر الذي قصر فيه وأن الناس ثلاثة أقسام علماء مجتهدون وطلاب علم مميزون وعوام الأول يجتهد في النظر في الأدلة القرآن والسنة بما أعطاه الله عز وجل من العلم فيستخرج الحكم لا يحله غير ذلك هذا الذي يجب عليه طالب العلم المميز ده ينظر في أقوال أهل العلم ويختار أقربها للصواب وأحيانا طلب العلم المميز دي يلحق بالعلماء المجتهدين لو كان عنده في مسألة بحث أو قدرة على البحث فيها فيجتهت فيها وأحيانا يلحق بالعوام يبقى في مسألة هو ما درسهاش وما عندهش مقدرة على النظر في أقوال أهل العلم فساعتها يبقى كأنه عمي يبحث عن أوثق أهل العلم في نفسه ويستفتيه العمي يبحث عن أوثق أهل العلم في نفسه فيستفتيه ويأخذ بما أفتاه له وقلنا أنه لا يجب عليه أن يستفتي في كل مرة نفس العالم بل إذا كان عنده أكثر من عالم على نفس الدرجة من الدين والورع في نفسه فيستفتي هذا مرة وذاك مرة لا حرج طيب أحياناً الإنسان بيقع في مشكلة أنه يستفتي عالم فيفتيه وبعد ذلك يسمع كلام آخر مخالف لهذا الكلام من عالم آخر أو أحد له عن عالم إن التب إن كان اللي هو بيتأعد الأوسق في نفسه يظل على اتباعه وإن اضطربت عليه مسألة يلجأ إلى ثالث كأنه حكم بين الاثنين يستفتي ثالث هو أوسق من الاثنين في نفسه وما أفته به يعني يفعله ولا يكسر من هذا الأمر حتى لا يقع في الوسواس يبقى كل مسألة يسأل ف واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لا لا يلزمه ذلك وهذا م... لا لم يأمره الله به وهذا يوقعه في حرق نظرا لخطورة المسألة التحاكم لغير شرع الله هنفصل في هذه المسألة قليلاً كما فصلنا في الآيتين السابقتين وحنقرأ مع بعض الجزء الخاص بالحاكمية من كتاب فضل الغني الحميد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 من المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد، لأن الأدلة عليها في القرآن والسنة كثيرة جدا ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوية كما سبق بيانها وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة وأن التعبد الله بالتحكم إلى شرعه توحيد ومخالطة ذلك شرك مسألة الحاكمية توحيد من توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية من معاني توحيد الربوبية أن الله تبارك وتعالى له حق السيادة والتشريع والأمر والنهي أن المسألة دي حق لله تبارك وتعالى وحده وهي من معاني توحيد الألوهية أيضا ومن توحيد الألوهية توحيد حكيمية لأن التحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى عبادة وتوحيد والتحكم إلى شرع الله توحيد والتحكم إلى شرع غيره شرك والعياذ بالله وأيضا هي داخلة تحت التوحيد الأسماء والصفات لإن من أسماء الله تبارك وتعالى الحكم فالله عز وجل وحده له الحكم قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله لله شريكا سواء كانوا أفرادا أو جماعة يعني سواء كان اتبع شخص أو هيئة قال تعالى أم لهم شركاء فعلوا ماذا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسمى من شرع دين لم يأذن به الله بخلاف الشرع سماه شريك لله تبارك وتعالى فالذي يتخذ غير الله تبارك وتعالى وفيتبعه في, في التشريع يكون قد أشرك بالله والعزو بالله وقد ذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم قريش ومشرك قريش قبل البعثة لما وضعوا بعض التشريعات الخاصة ببعض الزروع والبهائم ذمهم الله في القرآن أشد الذم فقال تعالى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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يقول فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم وهو الذين كرمهم الله تعالى نعوذ بالله من الشرك والخذلان فيبقى تشريع غير شرع الله عز وجل في المواريس والأمور الزواج والطلاق والدماء والأموال أشد حرم من هذا الذي زمهم الله تبارك تعالى عليه أشد الذم وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الأصل عند إطلاق كلمة الكفر في القرآن والسنة الأصل أن يقصد بها الكفر الأكبر ولا تصرف عنها إلا بصارف إلا بدليل يبقى الأصل لما تذكر كلمة الكفر بإطلاق في القرآن أو السنة المقصود بها الكفر الأكبر ولو أردنا أن نبين أن لا المقصود هنا كفر دون كفر كفر أصغر لابد أن نأتي بدليل أو قارين أخرى تقيد هذا الإيه الإطلاق فومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بإطلاق كده يبقى تختاضل الكفر الأكبر ولا نستطيع أن نصرفها عن ذلك إلا بدليل آخر ولا يوجد دليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زانية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم وقد كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الزنا في التوراة الرجم وافق للقرآن فكذبوا وقالوا نفضحهم ويجلدوه قالوا الجلد والتحميم يجلدوا ويصبغ وبي... تصبغ الوجوه باللون الاسود ويركبون ويركب... على حمار بالمقلوب ويدار بهم في البلاد هو ده قالوا ان هي دي العقوبة عندهم هم بدلوها ما عدوش بي... ما عدوش بيرجموا يفعلوا به هذا الفعل الجرد... الجلد والتحميم فضيحة والجلد قال عبد الله بن سلام وده كان من أحبار اليهود الذين أسلموا قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها قال فوضع أحدهم يده على آية الرجم حط إيده كده على آية الرجم وقرأ فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم يا سلام يعني كإني يعني سبحانه الله فنورتنا وهم اللي, اللي كانوا بي بيدلسوا ويداروا الآية فلما قالوا ارفع يدك آه صحيح ده فيها آية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم فأمر بها رسول الله بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة يعني من عشقه للمرأة غير ذلك فهذه ال ال الآية نزلت في هذه الواقعة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال سبحان الله إذا كان الله سبحانه وقد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة يبقى ربنا تبارك لما قال ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر من غير حكم الرجم للجلد مع إن الجلد والفضيحة والتحميم ده عقوبة برضو فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان ومن يطالع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب نزول هذه الآيات أهواً بكثير مما يفعله مشرع زماننا نقرأ كده بعض المواد الموجودة في قانون العقوبات المصري إن شاء الله يعني نسأل الله أن يعين من انتدبتهم الطائرات الإسلامية للدخول هذا المعترك لتغيير هذه القوانين أن يفلحوا في تغيير هذه القوانين بناء على الدستور الذي يكفل أن تكون كلها مطابقة لشرع الله تبارك تعالى بيقول فانظر أن من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة كتكفر الله تبارك تعالى فكيف بمن يقول أن جلد الزاني أو رجمه شريعة غاب وأنها وحشية منافية لحقوق الإنسان قال ومن يطالع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل الآيات كان أهون بكثير مما فعله مشرع زماننا بعض القوانين المادة 267 بيقول من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبده أو المؤقتة يعني معنى المفهوم المخفف في الكلام إذا كان برضاها فلا شيء فلا يعاقب القانون على القانون يعاقب على الاغتصاب أما الزنا لا يعاقب عليه وإذا عاقب فيعاقب به بالأشغال المؤبدة لا بجلد ولا برج الماده 273 لا يجوز محاكمة الزانية إلا على بناء إلا بناء على دعوة زوجها إلا إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته بيقول باء كالمبين في الماده 272 فلا تسمع دعواه عليها يعني إذا زنا كل منهما في مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة بالمحاكمة أول حاجة اللي ليه حق المطالبة الزوج فقط ده رقم واحد قال لك إلا إذا كان الزوج سبق أنه فعل نفس الفعل في مسكن الزوجية فيبقى خلاص واحدة أصدق واحدة والعزب بالله مدى 274 المرأة المتزوجة التي سبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوخف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت يعني قال طب لو ثبت عليها بقى الزنا وهو أول حاجة فعلت الزنا رقم اثنين في مسكن زوجية رقم ثلاثة زوجها طلب المحاكمة لو ثبت كل ده يتحكم على سنتين ومش بس كده زوجها ليه حق أنه يوقف الحكم ده لو وافق ان هي تكمل معاه على نفس الوضع والعياذ بالله مادة 275 ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة يبقى الزاني بقى لو المرأة تحكم عليها سنتين برضو الزاني يتحكم عليه بإيه؟ بسنتين مادة 277 كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوة زوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر اي انه اذا كان خارج منزل الزوجية او لم تطلب محاكمته فليست جريمة يبقى لو, لو زن في, مسجد في, في منزل الزوجية ومراته طلبت يتحكى عليه بست شهور ما طلبتش ما فيش حاجة طب لو هو خارج منزل الزوجية هي أصلاً ما لاش حاجة يسطل كأن المشكلة كلها أنه زن في بيتها قال والله إني لا أدري ما أقول في هذا الكفر البواح والشرك البين سوى إن لله وإن إليه رجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتحكم إلى شرعه وأن من وفقهم الله عز وجل في خوض هذا المعترك الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظهم فيه من الزلل وأن يوافقوا على شيء فيه من الباطل أن يوفقهم لأن يحاولوا كل تلك القوانين إلى ما يرضي الرحمن تبارك وتعالى عما قريب إن شاء الله يعني ممكن يبقى في جريمة قتله جريمة زينة ويطلع الراجل في الأخي البراء يزني بامرأة في بيتها فيدخل زوجها أراد أنه يضربه فيقتله الزين أول حاجة اللي ليه حق المطالبة بالمحاكمة المرأة مات زوجها وهو ده الوحيد اللي ليه حق أنه يطلب لأبوها بقى ولا أخوها ولا كلام ده كل ده رقم واحد رقم اثنين الزني ده مش هيتحاكم عليه لأنه ما فيش حد أصلاً هي... هيطالب محاكمته لأن اللي ليه حق مات رقم اثنين قتلوا دفاعاً عن النفس فيبقى زنا وقتل وهيطلع براء مش هيقعد ولا يوم في السجن دي شرع لشان كده لما ينتشر الفواحش ده, ده نتيجة طبيعية جداً للقوانين الجائرة دي لكن يقول لك دي قوانين وحشية وكلام من ده القوانين دي لما كانوا مطابقة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في كام جريمة زنا طبقت كم مرة مرتين ثلاثة ويفضل المجتمع طاهر نقي محفوظ وأنا نفسي أعرف اللي هو خايف من تطبيق الرجم والجلد خايف ليه؟ يعني هو لو هو زاني نفسه آه ليه حق يخاف لأن هو كده حيتحكم عليه بالرجم أو الجلد طب لو هو مش كده خايف ليه؟ ده القوانين دي في حقك ده في صلحك. أنا بقول لك اللي حيصيب أهل بيتك بضرر أو يفعل معهم أي فعل خطأ سيعاقب بهذه الجريمة الشنيعة الجريمة الـ الـ الـ المانعة العقوبة المانعة لوقوع هذا الفعل مرة أخرى سرق تقطع يده بس مش أي سرق السرق لها شروط وضوابط يعني مش أي واحد يسرق عشر جنيه وخمسة جنيه تقطع يده لا ده لها نصاب ولها ضوابط لما تقطع يده سرق واحد تحفظ أموال الناس. ساعتها في فلوسك كده تقع تبقى فاتح باب بيتك وما يقدر يخش يسر لأنه عارف مقال الأمور ولما واحد كده في محافظة تقطع يده ومش تقطع يده بس ممكن تعلق في رقابته ثلاثة أيام لأن إحنا عندنا قطع الإيد ده ممكن يبقى في, في, في قضيطين في السرقة أو في أن واحد قطع وإيد واحد تاني واحد قطع إيد واحد في مثلا في شجار فهيبقى أيعاقب بمثل ما عوقب به فتقطع يده وفي السرقة تقطع يده هنفرق بين الاتنين دول إزاي إن بيسرق تتعلق إيده في رقابته ثلاثة أيام المقطوعة دي فتخيل هذا المنظر وإن كان منظر يعني شديد ما هو لشدته هيمنع الناس من الوقوع في إيه؟ في السرقات مرة أخرى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن لنا بالتحاكم إلى شرعه عما قريب يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله في أضواء البيان إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعاه الشيطان على أنسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على أنسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم إن شاء الله نكمل المرة القادمة بقية الكلام عن الحكيمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك.